ما حكم أدان بعض الرافضة أشهد أنه عليا ولي الله وأيضا هذا بدعة اللي أصحى لدانا بهذه الطريقة لماذا قلنا بدعة؟ لأن هذا حدث تغيير لي الفضل أدانا الثابتة والمتواثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو جمعهم جميعا طيب صار بدعة أخرى نعم